15. استمع إلى الحوار وقرأه بلدي تركيا السلام عليكم وعليكم السلام اليوم أبرو ستتحدث عن بلدها تفضلي يا أبرو أنا من تركيا أنا تركيا تقع تركيا في قارة آسيا وأوروبا وأيضا تقع شمال سوريا وغرب إيران ما هي عاصمة تركيا يا صديقتي العزيزة عاصمة تركيا هي مدينة أنقرة أين تقع مدينة أنقرة تقع مدينة أنقرة وسط تركيا بماذا تشتهر أنقرة تشتهر أنقرة بالأماكن التاريخية الكثيرة مثل مسجد حاجي بايرام ومبنى مجلس الأمة القديم وغيرها من الأماكن التاريخية الأخرى. هل تركيا دولة صناعية أو نامية؟ تركيا دولة صناعية وتشتهر بكثير من الصناعات الثقيلة والخفيفة. ما لون علم تركيا؟ لونه أحمر وأبيض شكرا يا إبرو وشكرا لكم